ان الحمد <سؤال> لله تعالى نحمده ونستعين به ونصرته ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من ي ن د ه الله تعالى فلا ن ض ل له ومن ي ؤ ل ن فلا ت ه ل ي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن و ا اتقوا الله ََّ حق ََّ تقاته َُِ ولا ََ تموتن َُُ الا َّ و َ أ َ ن ْ ت ُ م ْ مسلمون َُُِْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الناس َ اتقوا ُ ربكم ََُُّ الذي َِّ خلقكم ََُ م ِ ن ا س معادلا وخلق َََ منها ََ ز و ج َ ا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 وكل ب د ع ة ضلاله وكل ض ل ا ل ة في النار أ ع ا ذ ن ا الله و إ ي ا ك م من النار وكل ما قرب منها من قول أ و فعل ثم أ م ا بعد في الحديث الجامع الذي صبرناه آ ن ف ا في خطب ك ث ي ر ة ما من نبي بعثه الله في أ م ه ق ب ل ه إ ل ا وكان له من اصحابه حواريون واصحاب ياخذون بسنته وياتمرون بامره ثم تخلق من بعدهم خلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم ب ر س ا ل ه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من ا ل إ ي م ا ن حبه فرجا هذا خليف الجامع الذي ت م د ر ج ت ح ت و ق ر و ب ا ل ر د ة وتندرج تحته كل عناصر م ق ا و م ة التشعيب في د و ل ة المسلمين يبين مدى الحزم والعزم لرجالات ا ل إ س ل ا م ا ل أ و ا ئ ل الذين ما ر أ و ا منكرا الا غيروه وجيشوا له الجيوش و ح ر ق و ا له الكتائب وابتلينا بزمن عاشت اليه رجال تبللت احاسيسهم بل جفت ضمائرهم حتى من وكد الضمير والتامين لا غرو ة فهم رجال الدجال الذي يمهد له باقصى سرعه ويعمل له في كل وسائل ا ل إ ع ل ا م ووسائل التعليم في ر د ة و ا ض ح ة لا ت خ ط و ه ا عين بصيره والمسلمون تقطعت م ر ؤ ا ت ه م في ع ر و ق ه م فان وجدت رجلا صاحب م ر ؤ ء ي ن ع ت و ن ه ل أ ن ه خير او مغفل او رجل ليس محنف ل ي ه من رجالات العصر لا يفهم ف ف ل الواقع وما عليه الناس ما زال يعيش ب أ ف ك ا ر ب ا ل ي ة ق د ي م ة لانه ما زال يحمي ل م ر و ا ت ا ل خ د م ا ء وهذا ما ك ا ن ق ب ل ه معا اليوم مع سيف الله مع سيف المفلول ل ل ه ا الذي سله الله تعالى على الكافرين والمنافقين والمرتدين لنرى عدماته في الفتح كما سمعنا بعدماته في الرده حتى نعلم أ ن هذا الدين لا بد له من رجال يحملونه و إ ن كان س ي ف ه أ س ق ط دولتي الفرس والروم وكما يقول ع ل م ا ء ف إ ن ا ل أ س ب ا ب ا ل ع ل م ي ة و ا ل ح ض ا ر ي ة والعقيديه و ا ل ت ن م و ي ة في هاتين الدولتين ك ا ن ت من أ س ب ا ب سقوطهما ا ش ت ر ا ء ا ل ع ق ي د ة والمعتقد الذين لهم ا ل ط ا غ و قيه كنظام يحكم الدنيا ولا يجد من يقف امامه يقصده او يرده عما يفعل بالمواطنين والناس ص غ م ة المطرسين الذين تركوا الاموال وهربوها وعاشوا حياه السلاطين رغم أ ن ه م من أ و ص ل و ض ي ع ة ولكنهم تنعموا وعرفوا ا حياه السمعين فيقاتلون عليها بل ما ر أ و ا إ ن س ا ن ينقذهم فيها الا وقاتلوه ل أ ن ه قرب من مشارف السرف وحتى نعلم أ ن ا ل م ص ر ح ي ن لا يقاتلون ولكن يجيشون ا ل ت ه م ا ء كدروع يحاربون عنهم هم يجلسون في ف ر ف ه م و ا ف ع أ ل ي م يحكيه التاريخ القديم وكانها ملحمه ة د ا ر ة في أ ر ض العرب قديما وحديثا وكان التاريخ دورات وتدور كل د و ر ة على المستضعفين المتهاونين في دينهم <تصفيق> الذين لم يتحفزوا تحفز الاسد <تصفيق> د ا عن شريعتهم وعن عقيدتهم <تصفيق> <تصفيق> لما رجع المهاجر بن اميه وعلم بن ابي جهل من أ ر ض اليمن <تصفيق> بعد أ ن اكتب المرتدين عن دين الله تعالى وجاءت تقرير الاستخبارات ا ل إ س ل ا م ي ة من الشام أ ن خالد أ ع م ل سيفه وفكره في المرتدين وصار في ا ل أ ر ض إ ل ى أ م ن و أ م ا ن ولكنه ترقب لا ي ط م ع ن له لان البدو و ا ل أ ع ر ا ب معروفون قد يعطونك ا ل م و ا ف ق ة ب أ ل س ن ت ه م ويضمرون في ضمائرهم وقلوبهم شيئا ً آ خ ر وهذه ا ل ن ق ي ص ة تفرد بها العرب عن العالمين ي و ا ف ق ه يستحسن ما تقول ولكن إ ذ ا تعرض إ ل ى ص ح ة الهواء غيرت كل ما سمع ب ربما غير دينه من أ ص ل ه ب د و ي ة غير م ن ك و ر ة في العرب وهذا الذي جعلهم يرتدون عن دين الله تعالى ف ج م ع ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مستشاريه ومخلصيه إ ن ي أ ر ى أ ن أ ف ت ح فارس والروم قالوا على رسلك يا أ م ي ر المؤمنين ف إ ن العرب تتقلب ت ق د ب ا ت ه م فهم كالبحر قد تراه ساكنا ثم ي س ج و ك بالموج فيقرب كل شيء عما فيه ع ر ف يعرفون ر ا ق ع الناس ولكن ثاني اثنين يذهما ب ا ل غ ا ي الثاني في ا ل إ ي م ا ن والثاني في ا ل د ع و ة والثاني في الجهاد و ا ل ح ت ا م رفع جهاد الدين نشره وفتح البلدان والثاني في الدفن الذي وضع في جوار شق النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم واجهه إ ل ى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في خائف واحد لا يفصل بينهم إ ل ا غلاله التراب وهذا ما سنفصله في الدرس القادم في و ف ا ة أ ب ي بكر بعد تمام ا ل ن ع م ة عليه وسيروه ا ل م ع ج ز ة ا ل ب ش ر ي ة في سنتين و ث ل ا ث ة أ ش ه ر في ا س ت د ا ب ا ل أ م ن و ا ل ف ت العظيم ف ش ل رجالات روما وعظمائها أ ن يؤذوا فارس كرات ورغم ا ا ا ح ق ب من ل ت ي خ و ر ان د و ل ة الروم د و ل ة ا ل ح ض ا ر ة في عصرها ت ن ف ذ ت كل اسباب ا ل ق و ة و ا ل ح ض ا ر ة ا ل ع س ك ر ي ة فلم تفلح شيئا دين أ و ل ئ ك و ب ك ل م ة و ا ح د ة فان الكفر م ل ة و ا ح د ة ف إ ذ ا نازل الكافر الكافر فالحرب سجال ولكن ا ل ع ق ي د ة تنزل جول الكفر بل تنتفها من أ ص ل ه ا وهذا هو السر عباد الله فالحرب هي حرب ع ق ي د ة وليست حرب من أ ج ل وطن أ و من أ ج ل ك ر ا م ة ش خ ص ي ة ل ز ع ي م لله. ع ق د وفي الجانب الاخر عقدوا لواءها كبرا وغرورا جاء قارن في احدى الغزوات برواء فارس من جنود النمر الرايه ا م ع ر و ف ة تكون ب س ي ط ة من ك م ا ش ولكن الكل عقدت التمايل بين ا ل أ ج ل ا س ف إ ن الحضاره ب س ي ط ة وسلوك حضاري إ ن س ا ن ي ذو خلق رهيف رفيع أ م ا الذين يفهمون الحضاره على أ ن ه ا م ا د ة هم ا ل أ ج ل ا س إ ذ ا دخلت بيت رجل ويكتفي كم هائل من المراوح والثلاجات والفرش والاثاث تقول هؤلاء اناس متحضرون نقول بعد ق و ل ك هذا ر أ ي جل في معنى ا ل ح ض ا ر ة إ ن ا ل ح ض ا ر ة ليست ا م ت ا ء الجسد و إ ط ل ا ق شهواته الى ا ل ع ن ا ن حتى يكون شيطانا رجيما ليست هي ا ل ح ض ا ر ة ان الحضاره سلوك حضاري واخلاق عامه في تنفيذ نصوص الاسلام هذه هي ا ل ح ض ا ر ة ومعيارها ان الاجلاف ا ل م ط ر ف و ن يذنون ببناتهم وبمحارمهم اهذه ح ض ا ر ة وعندهم من معاللات الدنيا ما تعجزون عنه ولا بل تعجزون عن و ص ف ه أ ي س م هذا ر ج ل ا م ت ح ص ر ا أ ج ل ا س ل ئ ا ب ق ص و ر ة ا ل ب ش ر ي ة كل افاتهم لامتاع الجسد كالحيوان ي أ ك ل حتى ينزق او يعود ثم يتمدد في الشمس فيظعر ويطلب كمدى ا ج بقع البخاري ل ي أ ك ل غيره يا امير المؤمنين ما زال السكين في البحر يرتجف قال الم ي ق ل الله تعالى وقاتلوا المشركين كافا كما يقاتلونكم كافا الم يقو الله تعالى وقاتلوا الذين يرونكم من الكفار حتى يجدوا منكم غ ل ظ ة والذين يرونكم هم الفرس والروم أ ل ي س هذا نص في كتاب الله إ ن ي أ ر ى ذلك وتقف عند حدود ما أ ر ى الم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله قالوا بلى أ م ة ت في بئرها في مكان ورجل وحده في مكان يفهم مضامين الوحي ويعرفه ف أ ض ر ق يا خالد اسرع بحرب الارض ف إ ن ي ا ل ل ه د و ل ة ترتجل و ت س ت ل ا ل م ا ب د أ بها أ و ل ا ل أ ن عملائها من العرب أ ك ث ر من عملاء الروم وحرب العرب حرب ضروره والعربي أ ع ل م ب أ خ ي ه وبمداخله و أ ع ل م كيف يخونه ولذلك تجد العملاء الاجانب لا يستريحون ولا يهدون حتى يجمدوا من هم من جنسنا وتكلمونا برسالنا ل أ ن ه م اخبر بحالنا منهم و أ ص د ق في ت ق ر ي ر ه م منهم بل وهم ابيض واحقد علينا منهم ولذلك كان خالد يمشي في أ ح ي ا ء العرب يقولون ما الذي جلسكم ضدنا أ ل س ت م عرب أ ل ي س كعندكم ن خ و ة أ ل س ت م رجال ما تحقدون علينا ما الذي يجعلكم تحسدوننا أ ل س ت م مثلنا عرب أ ي ق ا ت ل عربي عربي أ ي ت ج س س عربي على عربي لاجنبي أ ي ن مروءاتكم منطق السيف ومنطق ا ل ش د ة ومنطق الكتمين ي س ت ج د ب في عروقهم ا ل ن خ و ة إ ن كانت عندهم ض ق ي ة منها الستم عرب لماذا تتجيشون لنا ونحن إ خ و ا ن ك م ماذا تنقمون منا و إ ن كنتم عجب انظر ل ح ل ا و ة المنطق ا ل إ ن س ا ن ي و ا ل ح ض ا ر ة رغم أ ن ه رجل ي س ت ه ي منظر ج م ا ء وهذا قليل في ا ل ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ي ة أ ن تجد رجلا يشتهي منظره م ا ي ع د ا ئ ه الراحه فيه بل ي أ ك ل على ج ث ت ه م وتجد من أ ج ل ا ف اليوم ان, أن هذه ج ل ف ن ة هذه بربريه كيف يفعل ذلك إ ن ه بدوي جلد بدوي جلد يا من تقتلون ا ل أ ف ر ا ب ا ل آ ل ا ف بل وتتسابقون عليهم بل تقتلنهم بالسكاكين المصابح ايها, أيها الخنازير ا ل م خ ن د ر ة في هيئات ب ش ر ي ة نعلم أ ن ك م ع ر ف ك م ا ل م س أ ل ة ف ت أ ت و ن منا من يحكمنا من هو أ ب ي ض علينا منكم ومن هو أ ح ق د علينا منكم ومن يتفانى في خدمتكم اكثر منكم ملكي اكثر من الملك يدافع عن ق ض ي ة ليست قضيته يموت من أ ج ل ه ا وهي ليست له ع ر ف و ه ا من ق د ي ل ولذلك ق م ط و ا اجناس الناس لا يستققون إ ل ا لكع بن لكع يريد شيئا من الدنيا عربا زائلا يدخل به جهنم وبئس المصير يقصر مع اقرانه وسادته لا شفاعه له ولا نظره ترحمه ما عنده عذر ليس مجبورا ان يكون اهله وقومه ما هو العذر لا عذر له زي شخار جيشه وعبده وسمعته كما علمتم قبل ذلك تفجحه تكسب نطق المعركه ة ا ي ب ه و ل ذ ي قاله جورج أ ن ب ي ك م أ ن ز ل عليه سيف من السماء فاعطاكه ف ت م ي ت سيف الله المسلول قال لا بل هو دعني فالنصر في جانبي لاني انما أ ن ك ر الله تعالى ورسوله ب د أ يجيش الجيش ا ل أ و ا م ر لا تجيش أ ح د ا من الذين تابوا بعد ا ل ر د ة ف إ ن ه م لا يؤمنون عليك م د ر س ة ع ل م ي ة تعلم من بعده رضي الله تعالى عنه من تختار من أ ع و ا ن ك ليسير معك بقيه الطريق من انقلب عليك ثم رجع لا ي ج و د لك ان تستعمله في شيء ولو خطوه لمختار شبر واحد لو تعلمنا ح ك م ة التاريخ لو تعلمنا من اهل ابنتنا ل ك ب ا ر ابو بكر و ا م ر وغيرهما لا ت أ خ ذ في جيشك من ارتب ثم ت ا ن لا ي د و ز له أ ن يقاتل معك إ ن ه ليس ليس م ا م و ل ولا ت أ خ ذ معك المجهور ت ت ر ك الناس واختيارهم فلما تركهم واختيارهم من فض معظم الجيش فلم يبقى معه إ ل ا القليل و ب د أ يدخل في أ ر ض ا ل ح ي ر ة و أ ر ض العراق وخالد هو خالد وليكو في الحرب ا ل أ و ل على مدار التاريخ ل أ س ر ه ومازالت معجزاته تدرس في كليات الحرب إ ل ى اليوم رجل عظيم لا يدخل في م ع ت ر ة مهزوم ابدا لما مات ع ب ي ت في م ع ر ك ة الجسر لما جاءوا قران فارس قال اعبر إ ل ي ن ا ونعبر إ ل ي ه اخذته الشميه ف ل لن اعبر اليه فقتلوه و ج ي ش ه في م ع ر ك ة ا ل ج ف ر ا ل ش ه ي <تصفيق> ر ة أ م ا ص ي ب لا يفعل ذلك أ ب د ا فعل مثلها واثار لصاحبه <تصفيق> لما ارسلوه أف... إ ل ي ه أ ع ب ر إ ل ي ن ا أ ن ا ع ب ر إ ل ي ه قال فلو ع ب ر و ا ا ن ك م إ ل ي ن ا ف <تصفيق> ع ب ر و ا اليه و أ م ر فصائله وفروعه أ ن يقفوا لهم على م ش ا ر ك المرخمتره ويطوقونهم فاعملوا فيه ا ل ق ت ل ك أ ن ه م أ ن ا س جولان يقاتلوا فجمع ا ب ك ر ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وقال إ ن خ ا ل ق يريد المدد فارسلت له القعقاع بن ع م ر السليمي فتعجب عمر قال رجل انفض عنه رجاله وما بقي معه إ ل ا ا ل ق ل ي ل تركي له رجل واحد ماذا يصنع رجل واحد فقال رضي الله تعالى عنه لا يهزم جيش فيه القعقاع تلك امه قد قلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم امه عزيزه الرجل فيه بعالم جافره حفله في الجد زكاه في الضمير ب ص ي غ ة ر ق ي ع ة لا يعوزها استشاره عجب ر ج ل يساوي د و ل ة بكامرها عهيبا ترى هؤلاء فذهب اليه اين المدد يا بن ع م ر قال فان المدد ا قال فهي يدخل الجيش وجاه ر م ز ح ق و ى قوال الفرس على الاطلاق لما سمعوا بخالد ا بن الوليد جاءوا بخالدهم ب أ ك ب ر أ ك ل من آ ك ا د ه م اذهب إ ل ي ه وجيش ق ر ا ب ة الثلاثين همس ولما ذهب القعطاء بن ع م ر ك ق ا ئ د ثاني مع خالد ارتفع ظروف ا ل م ع ن و ي ة بين المسلمين و ب د أ المتطوعون من كل حد وصوب و ومن ا ح حب كل يكتسبون في جيش قايد الخالد صاحب ا ر ك ا ل ه القعقاع بن ع م ر منصور لا م ح ا ل ة و ب د أ ت تتسبق س ي و ر المتطوعين قال ابو بكر هل علمتم انه مدد ان الرجل يحارب بسمعته إ ن الرجل يقاتل بشهرته عندما يبيع خ ا ر ق ه تتدفق الجيوش عليه تحت قيادته واستطح الناس والرعب يدور دورته في قلوب الفرس ي مع ما فيهم من أ ش ا و ك وعسل لما ر أ ى ذلك هرمز ماذا فعل ربطهم ب ا ل س ل ا ث حتى لا يسروا إن, ان الله يصنع النصر على عينه وينظر على من ينزل هذا النصر ت ع و ذ ه م لربطهم ب ا ل ث ل ا ث ل ا و ح ا لهم ذلك ان يربطوا جميعا ب ا ل ث ل ا ث ل حتى يكونوا لقمه سيئه لجيش المسلمين حتى يوضع فيهم سيفا واحدا سيفا واحدا ب د و ن جهل اولئك يخصصون من ا ج ماذا حتى لا ي ه ر م الجن والله يخصص و ي ن ك ر و ن و ي ن ك ر الله هل لاحد لا بمكر الله طاقه لا احد والله لمسء الله طاقه وقال هرمز لجنوده ش ه د و خالدا للجرام فاذا درج قبل أ ن أ ل ا ق ي ه فلتخرج كوكبك فلان وفلان وفلان من أ ش د آ س ا د الفرق مصارعه ففي خط البصر اقصله غدرا من الخلف ل أ ن ه يعلم أ ن ه لا يقف لخالد أ ح د م ؤ ا م ر ة مؤامرة يريد أ ن ينهي ا ل م ع ر ك ة ب ض ر ب ة و ا ح د ة فاذا ر أ ى المسلمون قائدهم قد مات يكل فلهم وتتبعه مذهبين فدعا ل ب ج ر ا د فنزل خالد على جواده وترجل فترجل الرجل وهو جريء شجاع قوي محصان فاختلف برتين غ ثم اطاك خالد أ ن يضربه بالسيف كيف يضرب عدوا الذين ل د و ل ا بالسيف لا يسعفه السيف انه يريد ان تخرج روحه بين اصابعه نبسا نبدا ويشفي صدور قوم المؤمنين ان السيف قد لا يكون وحده شيقيا لصدر المؤمنين من اعدائهم ابدا والله لما خ ت ل ف معه وطير س ل ا ح ه ا ش ت ض ن ه هل تعرفون معنى ا ح ت ض م ه ع ص ر ه ف أ خ ذ التمثال روحه من بين جنباته فخرجت ا ل ك و ك ب ة فخرج خلفهم الصفر ت ق ع د مع م ل س م ي ن وكر عليهم فابادهم عن بصره اليهم فخسروا ا ل ك و ك ب ة وخسروا الطائف و أ ع م ل فيهم المسلمون بالسيخ جزوهم جزا قتل فيهم في هذه ا ل غ ز و ة ثلاثه وثلاثين أ ل ف فارس وكانت اكثر ص ع م ة ل أ ه ل فارس و ب د ا ي ة م ث م ا ر نعش القرص على أ ي د ي هؤلاء ا ل أ ب ط ا ل انظروا للصقر الساقاعد مع ع م ر التنين صقر كما يقف بعضنا نائما إ ذ ا ر أ ى قائله يا تغفل عينه عنه لا ي ب ص ر من ي ر ق ب ه من يطعنه من كذا من كذا عقول لم تشحذ شحذ ا ل أ و ا ئ ل بهمتها إ ن ه يتوقع الخطر يتوقعه فيستبدل اتباعه فابادوهم بسلاحهم ضربه واحده واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على خير خلق الله أ ج م ع ي ن محمد نبي ا ل ر ح م ة صلى الله عليه وسلم واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن م ح م د عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعه عزيمه خ ا ل د ي ة عزمكم من عزماته أ ي ن لنا ولو نصف عزمه ولو ع ح ر ه ا بل ولو حدث منها أ ي ن لنا منها عزمكم ايوبيه من عزمات صلاح الدين لقد أ ن ج ب ا ل إ س ل ا م رجال ق د م ا ان تنجب مثلهم الدنيا مع دفع ا ل أ ر ح ا م وبلع ا ل أ ر ض لم تتكرر هذه الصور م ر ة ث ا ن ي ة ابدا ولكن على وعد من الله أ ن تعود وهي في طريقها إ ل ى ا ل ع و د ة شربوا من حياضهم واتقوا فلسفاتهم وعقيدتهم و إ ي م ا ن ه م لم يكونوا ه م ل ا ي ت و ا ص ل و ن على عقيدتهم أ ن ه م صححوها وعددوا الله حق ا ل ع ب ا د ة ومن يقول ان ا ل ع ق ي د ة وحدها بغير رجال تنزل دول الكفر وتهدمهم هدمتهم ا ل ع ق ي د ة نعم ولكن ا ل ع ق ي د ة حملها رجال الان يوجد رجال معهم ع ق ي د ة باقي عليهم ان يحملوها حتى ينازلوا دول الكفر ويخططوها من اماكنها ان الدول لا تسقط وحدها ل م بد ان تسقطها السيوف ودول الكفر جميعا استنفذت احباب السقوط من م ا ئ ة سنه, سنة, من من سنة. ولكنها لم تجد الايدي المتوضئه التي تحملها و ت ق ذ ب بها ب اللحام وان شئت ك ل في مجال الناس ب ق ي ة العيد ا ل م ت و ط ئ ة إ ن ا ل ع ق ي د ة حملها رجال ورفعوها فوق اهجنه ا ل ر م ح واسقطوا بها الدول والحكومات أ م ا ا ل آ ن ا ل م ه ت د منا الذي يدفع منه على صراط مستقيم يعتقد ت ق ي ة في قلبه شؤم بالله وحده. وحده لا يغير منكرا ولا ي ص م ع شيئا في هذا الطاغوت الضخم الهائل الذي صغى وساح على ح ي ا ة الناس وافكارهم لم يحاول م ر ة أ ن ي أ م ر ا ل م ع ر و ف وينهي عن منكر لم يحاول م ر ة أ ن يحمل نفسه ا ل الموت فجهزوا له جهادا عاشق قاران مع ابني ك س ر ة وجيشوا له ا ل ج ي و س وقارب على ا ل ح ي ر ة ودومه الجندل القائد ا ل م ح ن ك معه ثلاث خياله ف ي ر قعدي بن حاتم الطائي وفيل الرنم ا ل أ غ ب ش ي ايسيرون جميعا في واد طيب وقد لا يكفي ا ي ن ه م الكلا والماء فسير ع د ي ق د ر ه حتى يكفيه الطريق بمائه وكلايه ثم سير ا ل آ خ ر بعده حتى يكفيه الماء والطريق والكلى و أ ر ز ف ه م هو في ن ه ا ي ة المطار ع ق ل ي ة ع س ك ر ي ة ع ج ي ب عجيبة وقال له مكمونه خلق الجيش لا ت ق ا ت ل عندما ف ص ن الى إ المكان انفتح شكل ط ب و ر م س ت و ح ميمنه وميكره ودعا ل ق ل ب حتى اواجهه انا وحشي واكمنا ولا تدخلان الا في اخر ا ل م ع ر ك ة ع ق ل ي ة ع ج ي ب ة ت ك ي ر عسكري م ل ن ص ر وخرج خلفهم فعلى ما وصل, وصل الى مكانه في د و م ه الجندل ارتقى في جيش قاران و ا ح ت غ ل قاران الماء والكلى ووقف خالد بغير ا ل ماء ولا كلى فقال جنده هيا ن ج ا ه ب ه م عليهما قال لا إ ن الماء والكلى لمن كان أ ص ب ر في اللقاء وابقى في القلب ا ف ب ر و ا وجاءهم الفرس بخمسين أ ل ف وبكلولهم و ا ح ا ي ش ه م وجاء مقر العرب من بني بكر وثغلب الذين قالوا لا نستطيع أ ن نقاتل العرب الا بالعرب, لا إلا بالعرب. فقط وضع قوايدا كولم باول شوارتز ك و ر ف ي د ي ا س م ي ة أ م ا العرب يقاتلون العرب نحصل على اسم فقط ا ل ق ي ا د ة ا ل ا س م ي ة رئيس الاركان ك و ل ي م باول أ و ش و ا ر د ك و ق ي ا د ة فقط ونصفر القرار ب مصري ايضا كاغلبي العقيده نصراني لان العربي احقد على العربي واحقد عليه بل وفي مدار الخيانه هو اقوى الناس لصاحبه يفترسه ان وقف وضده عجيب عزيز طبيعتكم أ ي ه ا العرب فلا تسمقون بعقيدتكم إ ل ى م ص ا ف الملائكه حتى يبيه الله بكم و إ ن الله تعالى على وعده ما ا ف ر ك م و ا ل ل انظر ماذا قال ق ا ئ د لا تجاندوهم إ ن الماء لاقصر جيشين و ل أ ق ص ر قومين فلما بدا يعبئ قواته أ ر س ل الله عليهم السماء في يوم ص ا ئ ف عزيز فابتل السر واخذ في الطيور من كل جانب فكرهوا وثقوا وملاوا اسقيتهم آ ي ة ع ز ي ز ة والله هذه الايه رايناها كثيرا بل رايناها مئات المرات ولذلك يقاتل فينا الذي راها ويصبر ويخابر فينا الذي ر آ ه ا اما الذين لم ي س ل ق و ا الى مستواها حتى يروا ولو ط ر ك منها م ت ف ا ع س و ن مترددون م ت خ ا ب ل و ن يحبون ا ل ح ي ا ة ف ا ل ح ي ا ة عندهم رغم جناتها اولا من ا ل ج ن ة ا ل ج ن ة معشوقتك خطيبتك التي خ ط ف ه ا من الله تعالى هذه الدنيا التي أ ع ط ا ه ا الله اعداءه ولم يعطيها أ و ل ي ا ء ه حرمها أ و ل ي ا ء ه عن عمد لا يريد ان يعطيها لهم احتقارا ل ش أ ن ه ا وامتهانا لقدرها ل أ ن ه ا لا تكون أ ب د ا لولي جزاء وانظر لحال الاولياء ف التاريخ من قديم وحريم ف ج د ا م اعظم الناس و ا ح و ا د ه م و أ ف ق ر الناس عن عمد من الله تعالى عن عمد منه سبحانه ل أ ن ه لم يجعلها أ ب د ا لهم جزاء لا تصير ابدا لهم جزاء ولا يجوز أ ن تكون كذلك أ م رايت النبي صلى الله عليه وسلم ويام على ا ل خ ص ي ر ويعلم في جانبه وحاشيته أ م رايته وهو لو قميص واحد ي ت ذ ك ر به وليس يتعجب لما ب س عمر وقال ه ان كسرى وخيطه يرقلون في ا ل ح ل ي ق قال حننيك ا ي ض ن الخطاب أ و ل ئ ك أولئك عجلت لهم طيبات ه م في ا ل ح ي ا ة الدنيا أ م اطرت أ ن تكون لهم الدنيا وتكون ا ل ا خ ر ة ما شبع منهم أ ح د ب خ ب ز ة و ا ح د ة كما قال عيسى ط ا ح ب ا خ ا ر ي ما شبعنا يومين كاملين أ ب د ا ما كان يومين أ و وجبتين في يوم إ ل ا كانت إ ح د ا ه م ا ت م ر ة ما شبعنا أ ب د ا ما جعله الله فعلهم ا جزاء ً حدثها عنهم لولايتهم وقبرهم عند الله تعالى أ م ا نحن ر ض ي ن ب ا ل ح ي ا ة الدنيا ودينتها ن ج ا ر س عليها ونقاتل ي ف ر ق ا ل ك ف ا ر ك من أ ج ل ه ا ي ت ج س د الجاسوس من أ ج ل ه ا يخسر دينه كله ي ط ر أ من شفاعه محمد صلى الله عليه واله وسلم من أ ج ل ه ا فليس للجاسوس ش ف ا ع ة م ط ل ق ة ل أ ن ه يقرا عن عمد يخون قومه عن عمد لا ش ف ا ع ة له من أ ك ب ر ا ل ك ب ا ر ي خ ش ر مع الكفار في طبق واحد كما ق ا ل صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل ا ل ج ن ة ا ل أ م ا م لا يدخل و إ ذ ا قال يدخل ف ه و ل ا يدخل أ ب د ا ليس ل و شفاعه يذهب إ ل ى أ ص ح ا ب ه الذين و ض ف و ه ان يشفعوا له فيكون هو وهم في قعر الجحيم إ ن شاء الله تعالى إ ن لم يتب وان كاد ففي توبته غبار والله أ ع ل م ص ق ب ا ل أ و ل ا د ف إ ن ه ا من جنس الرده والعياذ بالله تعالى افتح ا ل م و ت ف حتى اقاتلهم وحدي لا ت ذ ك ر ه م ع ر ك حتى ترون صابرناهم وصابرونا ولا حكاك جال و ه م ج د ا ج د ا جدا جدا, جدا, جدا عجيبا لذلك قال خالد ما ر أ ي ت من ك ت ا ل العرب مثل هذا ا ل ك ت ا ل ابدا يقاتلونه يوما ويقاتلونه يوما والكل غير غالب وينتظرون القائد ا ل أ ع ظ م لدوله الفرس حتى يضع سيفه نهائي على ا ل م ع ر ك ة لالقم هؤلاء الاجلاء حجرا لا ينفقون بعده أ ب د ا وبعد هذا ا ل ج ل ا د دخل علي بن حاتم ا ل م ي م ن ة ف ف ج أ ه م وهم ينظرون واذ فجاهم ا ل م ي م ن ة وهم يدافعون عن ميمنتهم اذ ف ج أ ه م الجيش الثاني من ا ل م ي س ر ة فارتبكت ولكن يقولون ا ل ع ر ب يكون هناك م ج م افضل من اجل المسلمين الله تعالى ص و ك ا ن الرجل إ ذ ا ش ا ف ف ي ل من اجل ا أ المسلمين ف درة في ألف ولما اخذ ا ل خ ا ل د تاج هرمز أ ر س ل ه إ ل ى ا ب ذكر ط و ا ب ن ه قال ه أ ب و بكر له من حقه ف إ ن للفارس من حقه أ ن ي أ خ ذ ث ل ب ه و أ ص د ر خ ا ل د ا ل أ و ا م ر من قتل قتيلا فله ث ل ب ه ولذلك ج ا د عبد الجندي وانتشر الكتاب وهذه من ف و ا ئ ي الجهاد ع ب ان د الله إ الله ي ا ت ح ت ه على المسلمين أ م و ا ل ليست من ملكهم فتحت لهم ا ل أ م و ا ل ي خ ا ر ع و ن في القتال و ب د أ الفرس يعدون ع د ه اخرى إ ن ا ل أ م ر اذن هو المدائن الطريق هو المدائن ع ا ص م ة ك س ر ة هم يرون في عيون خ ا ل د هذا ا ل أ م ر ينطلق بلده بلده يجارب م ع ر ك ة م ع ر ك ة بتخطيط حصيد وبفكر عريب قالوا اذن هي المدائن فلابد أ ن نجد فروعا ً أ خ ر ى من العرب لعلنا نستطيع أ ن نبقى بعضا ً من ا ل ح ي ا ة وقد مسهد الله لهم مات كسرى كان مريضا ً فمات و ا خ ت ت ل ولداه فقتل ومات و ب د أ الانخلاف ب العصر الكسروي ب د أ تتقوض ا ل د و ل ة من أ ر ك ا ن ه ا من القواعد و ب د أ ت جيوشها ت ن ه د م في الميدان وبدا الله تعالى يمهد لدينه ولرجاله ا وفي موعد اخر ان شاء الله تعالى ن ل ط ق ي على هذه الاخت و هؤلاء الاساس الذين عندما وصلت عندما وصلت غنائمهم لابي بكر الصديق رضي الله عنه جمع اصحابه هكذا يضحك قال عقمت ارحام لشيئا تلد مثل خالده الوليد اما تعجبون ان نسد قويش أ م ا تعجبين يا قريش أ ن اسدك ه ذ ا م اسدهم واخذ ياخذ سلوهم ق ط ع ة ق ط ع ة وهو يضحك إ ن ه سيف الله المسلول خالد بن الوليد عزمه و ا ح د ة من عزماته تهدئ القلوب ا ل م ض ط ر ب ة وتنزل النصر على هذه القلوب ا ل م ؤ م ن ة لتسقيها رقيق ا ل أ م ا ن لتنطلق تنشر دين الله تعالى بين ا ل خ ا ط ف ي ن وبين الناس لا س ا ل و جهدا في ا ل م ع ر ك ة ا ل ق ا د م ة يرسل الخطاب ا ل ج ر ي ء القوي عندما جاء قائدهم ا ل أ ص ل ي ق ا د ا ن جاعوا بحكمه وجيشه المنطلق ب آ خ ر ما يملك من دبابات و أ و ه وفانتم ومراد و غ كل ما في إ ر س ا ل ت ه ا ل ع س ك ر ي ة إ ن ه ا ا ل م ع ر ك ة ا ل ف ا ص ل ة إ م ا المدائن و إ م ا ا ل ح ي ا ة الرغيده ا ا ل م ط ر ف ي ن هذا مثل ضربه الله تعالى في كتابه ضربه الله في تعالى في, تعالى في, كتابه في كل ت ا ب ه ك ق ر ي ة م ط ر ف ة و إ ذ ا اردنا أ ن نهلك قريه ة أمرنا م ر ط ف ي امرنا على قراءة أ م ط ر ف ي ه ا ف ق س ق و ا فيها فحق عليها القول ف د م ر ن ا ه ا كثيرا جعلهم امراه والطرف فيه الهلكه وفيه ا ل ه ز ي م ة وفيه الفجور وتفويض ن ف س ي ة المقاتلين يقاتل ا ل م ظ ل و م ي ن من اجل الظالمين ولذلك يقاتل من اجل ع ق ي د ة ش ا ر ت لو هذه ا ل ر س ا ل ة جئتك برجال هم احب و ا للموت منك ا ل ح ي ا ة رفاه من ص ف ر واحد ب د ا ي ة م ع ر ك ة بذات حرب إ ع ل ا م ي ه يكثر فيها جنحه يقوض فيها قلبه يميض جناحه واركانه قبل ان يرساه جئتك ب ه ن ا ك أ ح ب وغائب عليهم الموت كما أ ن ا ل ح ي ا ة أ ح ب اليكم من أ ي شيء آ خ ر خير لكم أ ن تلقوهم في ض ه ر ا ل أ ر ض من ن تلقوهم على ب ه ر ه ا ارسل الي عاجلا إ م ا الاسلام و إ م ا ا ل ج ز ي ة واما النسال